بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فقد وقفنا البارحة على شروط العدالة وأنتم تعلمون أن الراوي ينبغي أو الرواط ينبغي أن يكون عدولا والعدل هو الراوي الذي يحمل صفات تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الادناس وما يخل بالمروءه عند الناس وقيل العدالة أو العدل من استقام دينه وخلقه وسلم من الفسق كله وخوارم المروءه فخرج بهذا الشرط الحديث الموضوع وما ضعف لاتهام راويه يعني الذي ضعفه الأئمة لاتهام راويه بالفسق أو الإخلال بالمرؤة فإذا ضعف لاتهام راويه بالفسق أو الإخلال بالمرؤة فدرجة ضعفه ستأتيكم إن شاء الله ومنه من قال كالحافظ من الحجر وغيره بأن العدل ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمرؤة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من الشرك والفسق والبدعة أما اجتناب الصغائر ففيه خلاف والمختار عدم اشتراته لماذا؟ لخروجه عن الطاقة إلا الإصرار عليها لكونها عند بعضهم تصبح كبيرة لذلك قال عبد الله بن عباس وغيره لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع استغفار وقد سبق أن بينا قول ابن عاصم والعدل من يجدني الكبائر. ويتقي في الغالب الصغائر، فالمراد بالعدل عدل الرواية قد قسمنا العدالة إلى قسمين كما سبق وهو المسلم البالغ العاقل السالم من ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر وكذا ما يخل بالمروءه كالأكل في السوق والمشي حافيا أو عالي الرأس أو البول واقفا أمام الناس أو غير ذلك وإن كانت هذه الأشياء يعني ينظر إلى العادة فهي على حسب العادة عادة الناس والعرف فخرج الفاسق والمجهول عينا أو المجهول حالا لانتفاء العدالة فذكرنا البارحة أن العدل أو العدالة هو المشار إليها في التعريف عدالة راوي أن يكون كل راو من رواطه اتصف بكونه مسلما بالغا عاقلا غير فاسق وغير مخروم المرؤى وقلنا العدالة لها شروط وشروط العدالة لماذا ذكرنا هذه الشروط لأن القاضي عيض بين في كتابه اكمال المعلم أن أبا حنيفة أسقط شرط العدالة ورأى أن مجرد الإسلام عدالة في الخبر والشهادة طبعا هذا لمن لم يعلم فسقه وجهل أمره وقريب من, من هذا قول ابن حبان وقول المعلوم عن ابن عبد, البر قول ابن عبد البر والخطيب نسب هذا القول الذي ذكرنا وقلنا بأن قال به أبو حنيفة نسبه لأهل العراق ويدخل معهم جمهار من المحدثين ولا سيما الكوفيين منهم واستدلوا بحديثه الصيام رؤية الاعرابي للهلال والحديث رواه الترمذي ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم حتى إن الخطابي قال في معالم السنن في هذا الحديث حجة لمن راى الأصل في المسلمين العدالة وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لم يطلب أن يعلم من الاعرابي غير الإسلام فقط ولم يبحث عن عدالته وصدق لهجته بل اكتفى بالإسلام, اكتفى بالإسلام والحافظ بن حجر ذكر أيضا في الفتح قول المهلب فقال فيه هذا إخبار يعني في الحديث هذا إخبار عن عمر عما كان الناس عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما صار بعده ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه الريبة كان القول السابق في عمر بأن الوحي انقطع وأن من ابدى لنا صفحته اقمنا عليه الحاد وأن من ارتكب شيئا لأن الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف للشيعة بأن قالوا بأن جبريل كان ينزل على فاطمة وكاتب وحي علي بن أبي طالب كما قال الخميني ثم قال وهذا إنما هو في حق المعروفين لا من لا يعرف حاله أصلع، لا من لا يعرف حاله أصلا فلذلك قلنا لابد بد من شرط العدالة فالعدالة لها شروط ذكر العلماء للعدالة شروط خمسة وذكر بعضهم أقل وبعضهم أكثر واخترت هذه الشروط الخمسة لأنها في الحقيقة شاملة الشرط الأول الإسلام فلا يقبل من كافر الرواية مطلقا ملحدا او اشتراكيا او شيوعيا او علمانيا لا تقبل منه الرواية سواء علم من دينه المبالغه في الاحتراز عن الكذب او لم يعلم هذا باجماع الامه اذ لا يعقل قبول روايته وهو ملحد وهو كافر لان في قبولها تنفيذا لقوله على المسلمين وكيف تقبل روايته من يعادل الاسلام والمسلمين وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام منعهم الولاية لا ولايه لكافر على مسلم حتى اذا كان هو كافر وابنته مسلمة لا يجوز له أن يكون وليا لها في الزواج ينظر إلى عمها أو ينظر إلى أخيها أو ما شابه ذلك أما أن يكون هو الولي فلا ثم أيضا تنبأوا الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتوقف في خبر الفاسق فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين كما في سورة الحجرات, الحجرات. يعني هذا الفاسق فكيف بالكافر فإن كان هذا الموقف من رواية الفاسق فمن المولى إن كان هذا موقفنا من رواية الفاسق من الأولى أن نرد رواية الكافر رواية الكافر وقت توسع العلماء في هذا وملخص ما قالوا أن رواية الكافر لا تقبل حتى لا يكون كلامه منفدا على المسلمين كذلك من شروط العدالة البلوغ البلوغ لأنه مدار التكليف البلوغ هو مدار التكليف وهي قوة تحدث في الصبي تخرجه من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة فلا تقبل روايه من دون سن التكليف عملا بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي إلى أن قالوا عن الصبي حتى يبلغ الحديث هذا ورد بألغاز مختلفة ذكر بعضها الإمام أحمد في مسنده وايضا رواه أبو داود في سننه والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وابن ماجه في سننه وابن خزيمة في صحيحه أو في مواضع من صحيحه ورواه غيره رواه غيرهم والبلغ هذا بلغ مظنة الإدراك وفهم أحكام الشريعة مظنة للإدراك وفهم أحكام الشريعة لذلك نيط التكليف به وقد احترز العلماء في قبول الرواية عن الصغير احترزوا. يعني خشية الكذب هذا من باب الاحتراز انه الصبي لا يقدر اثر الكذب ولا يقدر عقوبته وايضا لا راضع عنه انه لا راضع عنه فلذلك كان البلوغ مضنة العقل يقال له ما ظنه ويقال له ما ظنه. ومدار التكليف الذي يزجر المكلف عن الكذب هو صبي صغير وكيف يزجر وكيف ينزجر وكيف يرضع هو لا يفهم القوارع النصوص التي ورد فيها الوعيد الشديد لمن يكذب وينهاها وكيف ينهى عن الوقوع فيه هو لا يعقل ولذلك الشرع لم يجعل الصبي وليا في أمر دنياه إذا كان لم يجعلوا في أمر دنيا ففي أمر الدين أو لا لما في قبول خبره من تنفيذ أو ولايتي على جميع المسلمين وقد لوحظ في الراوي الإسلام والبلوغ عند الأداء لاحظوا لا بد من هذا القيد عند الأداء لا وقت التحمل لا وقت التحمل فإن بوسع الكافر والصابي أن يتحمل ولكنهما لا يؤديان إلا بعد الإسلام والبلغ هذا مقرر في باب التحمل والاداء وهذا الشرط يتعلق بحالتين من حالات الراوي حالة السماع وحالة التحمل ثم حالة الأداء والرواية حالة السماع والتحمل وثم حالة الأداء والرواية ولذلك ذكر الخاطب الخطيب في الكفاية ما يفيد أن النزاع كان قديما بين المحدثين في سن التحمل حيث قال قل من كان يكتب الحديث على ما بلغنا في عصر التابعين وقريب منه إلا من جاوز حد البلوغ وصار في عداد من يصلح لمجالسة العلماء ومذاكرتهم وسؤالهم وقيل إن أهل لم يكن واحد منهم يسمع الحديث إلا بعد استكماله عشرين سنة، ويشتغل قبل ذلك بحفظ القرآن وبالتعبد. وقال قوم الحد في السمع خمسة عشرة سنة. اختلف اختلاف كبير في المسألة. منهم من قال خمسة عشرة سنة، ومنهم قال ثلاث عشرة سنة، ومنهم من قال, قال يصحح من سنه دون ذلك. يصحح من سنه. دون ذلك وقد جعل البغدادي هذا القول صوابا وصحيحا وذهب الإمام البخاري في صحيحه إلى صحة سماع الصغير قبل البلغ بل قد ترجم لهذه المسألة في كتاب العلم بقوله باب متى يصح سماع الصغير فغالب ما يذكر البخاري مثل هذه التراجم في المختلف فيه فإذا صرح بالمسألة فتكون المسألة متفق عليها لكن إذا قال متى مستفهما فيكون الأمر فيه خلاف وأورد في الترجمات تحت الترجمة حديثين أولهما حديث ابن عباس حديث ابن عباس وفيه اقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمينا إلى غير جدار فمررت بين يديه وفي روايه بين يدي بعض الصف كما في رواية البخاري وأرسلت الآتان ترطع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الإمام هو مر بين بعض الصف والإمام هو سطرة المصلين وثانيهما حديث ماذا وهذا الحديث طبعا رواه البخاري كما قلنا في كتاب العلم وثانيهما حديث محمود بن الرابع حيث قال عقلت من النبي عليه الصلاة والسلام مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دالوين وهذا أيضا ذكره البخاري في صحيح كتاب العلم تحت الترجمة السالفة الذكر والحافظ بن حاجر علق قائلا ومقصود الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل وأشار المصنف بهذا إلى اختلاف واقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين اختلاف واقع بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين, معين. روىه الخطيف في الكفاية عن عبد الله بن أحمد وغيره أن يحيى قال أقل سن التحمل خمس عشرة سنة لكون ابن عمر رد يوم أحد إذ لم يبلغها يعني لما جاء عرضا النبي على النبي صلى الله عليه وسلم فرده لكونه كان صغير السن وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا الرجل وصل يعني هذا الحد الذي ذكره يعني يجعله يذهب مع الجيش لكن ابن عمر رده عليه الصلاة والسلام فاستدل بهذا ابن معن فبلغ ذلك أحمد فقال إذا عقل ما يسمع وإنما قصة ابن عمر في القتال وليس في الرواية ثم اورد الخطيب اشياء مما حفظها جمع من الصحابه ومن بعدهم من في الصغر وحدثوا بها بعد ذلك وقبلت عنهم ثم بين انه هو المعتمد وكذا قال الحافظ وايضا الخطيب البغدادي, الخطيب البغدادي وبدر الدين العيني الحنافي ذكر تحت الترجمه يعني معلق عليها قال مراده يعني بهذه الترجمة مراد البخاري بالترجمة باب متى متى يصحه سماع الصغير قال لك الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل ذكر هذا في عمدة القاري شرح صحيح البخاري وابن الصلاح قال والتحديد بخمسين هو الذي استقر عليه عمل أهل الحديث من متأخرين والذي ينبغي في ذلك أن يعتبر في كل صغيرين من الذي يعتبر يعتبر حاله على الخصوص فإن وجدناه مرتفعا عن حال من لا يعقل فهما للخطاب وردا للجواب ونحو ذلك صححنا سماعه وإن كان دون خمسين وإن لم يكن كذلك لم نصحح سماعه وإن كان ابن خمسين بل ابن خمسين وإن كان ابن خمسين بل ابن خمسين يعني خمسين سنة هذا هو ذكر هذا في العلوم الحديث والذهبي قال بانه اصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا وما دونها حضورا ففرقوا بين السماع والحضور واستأنسوا بأن محمودا عاقل مجاتا ثم قال ولا دليل فيه والمعتبر إنما أهلية الفهم والتمييز كما قال ابن الصلاح إذا ما اختاره ابن الصلاح الذهبي هو الذي اختاره كثير من علماء وعليه يدل صنيع البخاري في صحيحه فقد أخرج أحاديث مجموعة من الصحابة ممن تحملوا في صباهم يعني أخرج أحاديث ابن عباس وقد تحمل في الصبا ومحمود بن الرابع وأنس ابن مالك والنعمان بن بشير وأمنا عائشة رضي الله عنها ونحوهم كثير وهؤلاء سمعوا وهم دون البلوغ واخرج لمن دونهم في في السن كالصبتين الحسن والحسين رضي الله عنهما حتى إن ابن كثير للاسف زعم أن الحسن يعني تابعيا أن الحسن تابعي عفوا ان الحسن تابعي فالمحققون من اهل العلم على عدم اعتبار تحديد سن معين بل المعتبر عندهم هو العقل والتمييز العقل والتمييز مفهوم والعقل يعني لا بد ان يكون عاقلا وهذا هو الشرط الثالث فلا تقبل روايه مجنون مطبق بالاجماع والعقل هي قوه ربانيه اختلف العلماء محل العقل من العلماء من قال العقل محله, محله القلب محله القلب ثم أيضا قلنا ومن تقطع جنونه وأثر في زمن إفاقته قالوا أيضا لم يقبل لم يقبل إذ عال العقلية دور التكليف وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حامل أو بمنين أو بثمن عشر الظهر أو بإنباتثة قل الأبيت وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حامل أو بمنين أو بإنبت الشعر أو بثمان عشرة حول ظاهر يعني هذه الأبيات ديال المرشد المعين قلنا التكليف العقل هو آلة التكليف آلة التكليف إذ العقلية دور التكليف والعقل من شروط العدالة المجمع عليها ولذا حكى الإجماع على ذلك الخاطب البغدادي وغيره من العلماء وغيره من العلماء ولذلك قلنا العقل العقل سيأتي الحديث عن العقل في الفقه إن شاء الله ونتوسع فيه ونذكر أنواعه أيضا من شروط العدالة السلامه من أسباب الفسق يعني اجتناب الأعمال السيئة من الأمور التي تؤدي إلى وصف الراوي بالفاسق كالتهاون في أمر الشريعة أمر الشريعة إما الصلاة وإما الصيام وإما تعاطي المحرمات وإما وإما وإما التساهل يعني مصافحة المرأة الأجنبية والجلوس مع النساء وإلى غير ذلك وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة ولا يكون مختلفا فيه يكون متفقا عليه من قواعد جميع الائمه كما في غلات الروافض من دعوة بعضهم حلول الإلهية في علي أو من دعوة بعضهم بأن الوحي لم ينقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الوحي ينزل على فاطمة كما قال الخميني لعنه الله أو الإيمان في أن علي سيرجع إلى الدنيا قبل يوم القيامة. او غير ذلك من الطامات والموبقات والكفريات التي تعرف عن الروافض أو سب ولعن كل الصحابة والدعاء أنهم ارتدوا جميعا وغير ذلك إذن وليس في الصحيح شيء من حديث هؤلاء البتا من هؤلاء الذين ادعوا ما ذكرنا من الموبقات والقوارع والقواصم ليس في الصحيحين أو في الصحيح أو في كتب السته شيء من هذا من هؤلاء يعني لم يروى لهم الذين يقولون بالرجعه والذين يقولون بتكفير الصحابه كلهم والذين يقولون بنزول الوحي على فاطمة على فاطمه إذا والمفسق بها عن البدعه المفسق بها كبدعه الخوارج والروافض الذين لا يغلون ذلك الغلو غير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأهل السنة خلافا ظاهرا لكنه سندهم غالب المستند لا تأويل ظاهره سائغ فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المرؤى موصوفا بالديانة والعبادة اختلفوا إلى ثلاثة أقسام وطائفه قالوا يقبل مطلقا وطائف قالوا يرد حديثهم مطلقا وطائفه فالصالت قالوا بأن التفصيل بأن يكون داعية أو غير داعية فيقبل غير داعية ويرد حديث داعية وقالوا ولسيما إذا كان الداعية يروي حديثا يؤيد بدعاته وهذا المذهب هو الأعدل وإليه صار الطوائف من الأئمة حتى إن ابن حبان ادعى اجماع اهل النقل عليه ولكن في دعوى ذلك نظر ثم أيضا اختلف القائلون بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا فقال إن اشتملت رواية غير الداعية على ما يؤيد ويشيد بدعته ويزينه ويحسنه فلا تقبل وإن لم تشتمل فتقبل اذا لم تشتمل على هذا قالوا فتقبل وطرد بعضهم, بعضهم هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعيه فقال ان اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل والا فلا وعلى هذا اشتملت روايه المبتدع المبتدع اذا كان يروي لنا حديثا يعني هذا الحديث يرد بدعته فقالوا هذا يقبل هذا يقبل مثلا الرافضي يروي لنا حديثا ولكن هذا الحديث يرد بدعه الروافض لا أنه يؤيد بدعه الروافض ولذلك تجدون في بعض الأحيان الإمام الذهبي إذا قراتم السير أو تاريخ الإسلام أو قراتم كتب الرجال يقول هذا رافضي خبيث ثقة في الحديث رافضي خبيث ثقة في الحديث وعلى هذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعيا أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا إذا لم يكن له تعلق ببدعته وهل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا ما لأبو الفتح القرشيري إلى تفصيل آخر فيه فقال ان وافقه غيره فلا يلتفت إلى رواية المبتدع لماذا إخماد لبدعته وإطفاء لناره وإن لم يوافق أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته وإطفاء بدعته وهذا قال به كثير من العلماء لذلك ذكر الأئمة في هذا يعني روايات ذكروا نماذج كثيره من رواة الذين نسبوا إلى البدعة ولهم روايه في الصحيحين وبيان وجه التخريج لهم وذكروا أيضا ضوابط في الرمي بالبدعة وما هو منها كفر وما هو منها غير كفر وذكروا أيضا موقف البخاري من أحاديث أهل البدع والأهواء والبدعات المكفرة والمفسقة وذكروا أشياء كثيرة يعني في تجدون هذا في كتب الرجال إذا توسعتم أن التوسع إذا توسعنا أكثر من هذا فلربما لا نخرج من شروط الحديث الصحيح إذن وقد ذكر الحافظ بن حجر في الهدي أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد فقال فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به وكذا عاب جماعة من الوارعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفهم لذلك ولا أثر لذلك التضعف مع الصدق والضبط يعني نجد أن رواطا ثقات وبعضهم صدوق وبعضهم ضابط لكنهم كان لهم دخل, دخل في ماذا؟ مع السلطان. مع السلطان فضعفهم من أجل هذا هؤلاء الوارعين يعني كانوا لا يرون الرواية على من يخشى أبواب الصلاة فمثلا كنت جمعت أمثلة كثيرة في هذا في كتاب ذاكرة سجن مكافح فذكرت منهم من هؤلاء أحمد بن, بن واقد الحراني هو من أهل الصدق والإتقان لكن بعض الوارعين ضعافوه من أجل غشيانه السلطان من أجل غشيانه السلطان بسبب ضيعة له مع أنه رواه له الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه وغيرهم وذكرت منهم أيضا أحمد ابن أبي حميد الطويل، هو من ثقات المتفق على الاحتجاج به ومع ذلك تركه زائد لدخوله في شيء من أمر الخلفاء وروى البخاري والسائر الجماعة وذكرت منهم أيضا حميد ابن هلال العدوي حتى قال فيه الحافظ من كبار التابعين والثقاء بن معين والثقاء العجلي والثقاء النسائي والثقاء غير واحد وقال الحي القطان كان ابن سيرين لا يرضاه وقد بينا أبو حاتم سبب عدم رضاه له أبو حاتم الرازي بينا ذلك فقال إن ذلك بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان وقد احتج الأئمة الكبار وأيضا ذكرته خالد بن مهران الحذاء طبعا أحد الأثبات أثقه الإمام أحمد بن حنبل واثقه بن معين واثقه النسائي واثقه بن سعد لكن تكلم فيه شعبة وابن علي إما لكونه دخل في شيء من عمل السلطان أو كما قال حمد بن زيد قال قادم خالد يعني وحد القدم من الشم فكأنما أنكرنا حفظه فلم يعتبر ذلك البخاري ولا غيره قادحا فيه فقد روى له سائر الجماعة وذكرنا أيضا عاصم بن سليمان الأحول هذا طبعا ثقاء حافظ والثقاء وأئمة كبار مثل الإمام أحمد وابن معين والعجلي وابن المديني وغيرهم لكنه تركه هين. لأنه أنكر بعض سيرته كما يقول الحافظ في الهدي مفهوم ويقول ويذكر السبب الحافظ بأنه كان يلي الحسب يلي الحسبة بالكوفة كما قال ابن سعد مع أنه روى له البخاري في صحيحه والبخاري لم يلتفت إلى ما قيل فيه لم يلتفت إلى ما قيل فيه ولم يلتفت إلى تركيبه وهيب له وهيب لهم كذلك ذكرنا عبد الله بن ذكوان ابو الزيند اتقى الحافظ إنه أحد الأئمة الأثبات الفقهاء العظام هذا ويقال إن مالك كارهة لأنه كان يعمل للسلطان روى له البخاري وسائر الجماعة كذلك ذكرنا مروان بن الحاكم أذة كل ما فيه من أجل ولاية لكن لم يرى الأئمة ذلك قادحا في عدالته, في عدالته. فقد روى له البخاري أحاديث التي روى عنه سهل بن سعد الساعد وعروة بن الزبير وعالي بن الحسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أبو بكرين بن عبد الرحمن بن الحارث وقد اعتمد مالك رأيه وحديثه وكذا بقية الجماعة سوى مسلم سوى مسلم لم يعتمد يعني حديثه وفي أقوال كثيرة في صدقه وعدالته تجدونها في التهذيب وتاريخ الكبير البخاري وأورد معظمها العلامة المعلمين في العنوار الكاشفة وذكر يعني وفي تحرير التقرير تجدون هناك يعني كلام من ذكر الحافظ مقولة عروه بن الزبير في المقدمة إذ قال كان مروان لا يتهم في الحديث لا يتام في الحديث يعني كأن الحافظ يرد على الذاب ما ذهب إليه في ميزانه وفي سياره وعالى بن حزم ماذا ذهب إليه في كتاب أسماء الخلفاء الأئمة أن هذا طبع ضمن مجموعة رسائل ابن حزم وحيث قال إنما نقيم عليه أنه رما طلحا يوم الجمال بسامن فقتله فأما قتله طلحا فكان متأولا فيه كما قرره الإسماعيلي وغيره وقد عده الذهاب في السيام من كبار التابعين وعده آخر من صغار الصحابة من صغار الصحابة ولذلك كنت قد سألت شيخنا العلامة محمد ابا ويس يعني في أن يكتب تعليقات كما قلت لكم سابقا على الثمرات فكتبها بعد الحاحن مني وبعث بها إلي فذكر يعني تحت طعن الصنعاني في هذا الرجل الذي نتحدث عنه مروان فقال هذا هو التعنت لا صنيع بن حجر يعني كلام الصنعاني وقد تقدم أن عمران وحريز ومروان ليس لهم في الصحيح رواية في الأصل وإنما هي متابعة مع تأكد الشيخين من مجيئها من وجوه أخر كذا قال شيخنا وإلا فالحقيقه روى لهم حتى يعني البخاري على طريقة غير ما ذكر شيخنا يعني روى لهم في الأصل روى له في الأصل يعني كما سترون في كتب السنة كذلك من شروط شرط العدالة السلام من خوارم المروعة السلام من خوارم المروعة المروعة بضم الميم بضم الميم والراء بعدها وون ساكنة ثم همزة وقد تبدل وتدغم تبدل وتدغم وطبعا أنتم تعلمون على إن اشتراط السلام من خوارم المروعة خارج عن العدالة أن العدالة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر كما سبقا قلنا وخوارم المرؤى التلبس بما لا يعتاد, يعتاد به أنثاله هذا معنى يعني وفي حدها أقوال كلها ترجع إلى العادات الجارية بين الناس هذا هو الصحيح نعم واخا شد الباب بعدين بعدين بعدين دائما نقول لكم شدوا الباب الله يهديكم الله يهديكم إذن قلنا السلامه من خوارم المرؤى الأول أنها آداب نفسانية تحمل مراعاة, مراعاة الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادة. وجميل العادة وهذا قال به غير واحد كما تجدون ذلك في تدريب الراوي وأيضا في توجيه الأنظار إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري هذا من أحسن تعارفها وبعضهم قال حل بضوي قال مرؤى أن يحترز مباحا يستهجن من أمثاله عرفا يستهجن من أمثال عرفا الثاني هي كمال الإنسان من صدق اللسان واحتمال عثرات الإخوان وبذل الإحسان إلى أهل الزمن وكف الآذاء الجيران وقال بعضهم المرؤى كمال المرئي كما أن الرجل كمال الرجال وأيضا بعضهم قال هي التخلق بأخلاق أمثاله وأقرانه وولدانه في لبسه لبسه يعني اللبس ومشيه وحركاته وسكناته وسائر صفاته وقال بعضهم المرؤى هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة المستحقة للمدح شرعا وعقلا وعرفا وقال بعضهم المرؤى صون النفس عن الأدنس ورفعها عما يشين عند الناس وقال بعضهم سيرة المرء بسيرة أمثاله في زمانه وكلها بمعنى واحد فاذا كان بهذا كان فالافضل أن ناخذ الأول لأن الأول أجمع لذلك ذكر العلماء ان خوارم المروءه المرؤى كالدباغ والحجام والحياكة ممن لا يليق به من غير ضرورة طبعا وكالبول في الطريق وصحبة الأراضي واللعب بالحمام وأمثل ذلك إذا مجملها الاحتراز عما يذم عرفا أما عما يذم عرفا والمرؤى يرجع فيها في معرفتها إلى ماذا؟ يرجع في معرفتها إلى العرف فلا تتعلق بمجرد الشرع ومعلوم أن الأمور العرفية قلما تنضبط هذا معلوم لديكم. بل هي تختلف باختلاف الأشخاص بل وتختلف باختلاف البلدان فكم من بلد مثلا جرت عادة آله بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد خرما للمروءه إذن ففي الجملة رعاية مناهج الشرع وآدابه والاهتداء بالسلف والاقتداء بهم هذا أمر واجب الرعاية أمر واجب رعاية. والقلنا كما قلنا الضابط يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. حتى قال الخطيب، وقد قال الكثير من الناس يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات، نحو التبذل والجلوس للتنزه في الطرقات والأكل في الأسواق وصحبة العامة، الأراضيل والبول على قوارع الطرق. أو الطرقات والبول قائمة والانبساط إلى الخلق في المدعبة والمزاح وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءه ورأوا أن فعل هذا هذه الأمور يسقط العدالة ويوجب رد الشهادة ثم قال والذي عندنا في هذا الباب رد خابري فاعلي المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه يقوى في نفسه فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءه أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى اعظام ذلك وتحريمه والتنزع عنه قبل خبره وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم اتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته ثم ساق نصوصا كثيرة عن الأئمة المتقدمين وكلها تدل على ما ذهب إليه منها قول الإمام مالك حيث قال لا تأخذ العلم من أربعة وخذ ممن سوى ذلك لا تأخذ عن سفيه يعلن السفة يعني معلن بالسفة وإن كان اروى الناس ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتم ان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا من صاحب هوى يدعو الناس هواه ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث يعني ما يحدث به وذكر أيضا أن أمير المؤمنين ترك المنهال ترك المنهال ابن عمرو لأنه سمع في داره صوت التنبور صوت التنبور وفي رواية أخرى أنه سمع قراءة الحان فكره السماء منه تقال ابن القطان هذا ليس بجرح إلا أن يتجاوز إلى حد يحرم ولم ولم يصح ذلك عنه وقال السخاوي وجرحه بهذا تعسف ظاهر وقد وثقه ابن ماعين والعجلي وغيرهما كالنساء وابن حبان وقال الدار قطني إنه صدق أو لا تعلمون أنهم شديدون في توثيق ومع ذلك وثقوه فاذا لالتفات إلى ترك الشعب له ومع ذلك أنتم تعلمون أن الرجل احتج به البخاري في صحيحه إذ كيف يكون متروكا روى له حديثين أحدهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في تعويذ الحسن والحسين، وهذا كما تجدون ذلك في كتاب حديث الأنبياء في قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وثانيهما في كتاب التفسير تفسير سوره فصلت وروا له تعليقا من طريق شعب نفسه وفيه دليل على أن شعبه لم يترك الرواية عنه وذلك إما بما لعله سمعه منه قبل ذلك وهذا كان مجرد تخمين وإن زال المانع منه عنده ومن ذلك أيضا ما رواه الخطيب عن شعبة قال لقيت ناجيه الذي روا عنه أبو, أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه ثم كتبت عن رجل عنه يعني لاحظوا تركه يعني بالعلو وكتب عنه بالنزل وأنتم تعلمون أن شعبه قال كفيتكم تدريس ثلاثة الأعماش وأبي إسحاق وقتادر احتقال الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة يعني أنها إذا جاءت من طريق شعبه دلت على السمع ولو كانت معنعانة هي محمولة على السمع لأن شعب بحث أحاديث هؤلاء الثلاثة وقال الخطيب ألا ترى أن شعبه في الابتداء جعل لعبه لعب ناجية بالشطرنج مما يجرحه فتركه ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب عنه نازله فكتب عنه نازل ولذلك التصرع ما ينبغي إذا فهذا ما يتعلق أو بعض ما يتعلق بشروط العدالة بشروط العدالة فإذا فهمنا هذا فنقف على الضبط إذا فهمنا العدالة فنقفوا عن الضبط طبعا كما سياتيكم إن شاء الله ضبط الرواة هو قوة الحفظ والطيقض عند السماع والاداء وأيضا حفظه لما سمعه من وقت التحمل إلى وقت الاداء يعني يستحضره متى طلب منه ذلك فمن كان مغفلا خفيف الضبط أو كان كثير النسيان فاحش الغلط لا يصح حديثه كما سيت إن شاء الله وقد وهم الخطاب في معالم السنن فلم يشترط حد الضبط حيث قال والصحيح عندهم ما اتصل سنده وعدلت نقالته فلم يشترط ضبط الراوي ولا سلامته ولا سلامه الحديث من الشذوذ والعله ولذلك تاول له السيوطي ولذلك السيوطي فقال الذي يظهر لان ذلك يعني الضبط داخل في عبارته داخل في عبارته وان بينا قولنا العدل وعدلوه وعدلوه، يعني وان بين قولنا العدل وعدلوه قال لك فرقا لان المغفل لمستحق للترك لا يصح أن يقول في حقه عدله أصحاب الحديث ان كان عدلا في دينه وقال أيضا من حاجر في كتابه الإفصاح عن نوكة ابن الصلاح إن اشتراط العدالة يستدعي صدق الراوي وعدم غفلته وعدم تساوله عند التحمل والأداء وقيل إن اشتراط نفي في يغني عن اشتراط الضبط لأن الشاذ إذا كان هو الفرض المخالف وكان شرط الصحيح أن ينتفي كان من كثرة من, كثرة من المخالفة وهو غير الضبط أو لا. أو تقول هو قوة الحافظة والوعي الدقيق وحسن الإدراك في تصريف الأمور والثبات على الحفظ وصيانة ما كتب منذ التحمل والسماء إلى حين التبليغ والأداء وعلى هذا فإن الضبط كما سيتي إن شاء الله نوعان إما أن يكون ضبط صدر وإما أن يكون ضبط كتاب ضبط الصدر هو أن يحفظ, أن يحفظ الراوي ما سمعه حفظا يمكنه من من استحضاره متى شاء أو نقول هو أن يثبت عما سمعه في ذهنه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء يتمكن من استحلاله بمتى شاء بخلاف ضبط الكتاب هو يصون كتابه الذي كتب منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه وان لا يدفعه إلى من لا يصونه لأنه ربما يمكن أن يغير فيه أو يبدل على في أول الأمر والا في العبر الآن اجتمعت عليه النسخ كما سيأتي إن شاء الله إذن فنقف هنا إن شاء الله عند تعريف الضبط لغة واصطلاحا وعند تعريفه وعند أنواعه عند أنواعه عند الحديث عنه طويل جدا ولكن نحن نحاول ما امكن أن لا نتوسع أكثر حتى نخرج من هذا النوع هذا الضوابط لأهم في بداية هذا المقدمة ضوابط الحديث الصحيح أولها الصحيح هو, هو متصل اسنده هو لم يشذ أو يعل يرويه عادل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله ولأن الحديث عن أنواعي وضوابطي وأركان الحديث الصحيح يدخل فيه أيضا الحديث من باب أولى عن الحديث الحسن عن الحديث الحسن وإن كان العلماء توسعوا في تعريف الحديث الحسن وفيما ذكرنا كفاية لمن تفهم وعاقل مذهب أهل الحديث والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.